دمر الله عليهم وللكافرين امثالها ذلك بان الله مولى الذين امنوا ذلك بِأَنَّ الله مولى الذين امنوا الكافرين لا مولى لهم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 قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت كأهلكناهم فلا نصر لهم أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَهِ مِن رَّبِّهِ كَمَا زُوِينَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُ أَهْوَاءَهُمْ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 وَسُكُومَ أَنْحَمِيمًا وَسُكُومَ أَنْحَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْهِ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 وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ فَهَلْ يُنظَرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُم ذِكْرَاهُمْ فعلم انه لا اله الا الله فعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات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 فهل عسيتم إن توليت أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم هؤلاءك الذين لعنهم الله هؤلاءك الذين لعنهم الله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 ذلك بأنه اتبعوا ما أسفط الله وكره رضوانه ذلك بأنه متبوع ما أسفط الله وكره رضوانه فأحبط أعمالهم أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَلَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُم فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَهُمْ فِي لَحْنِ الْقُرْآنِ والله يعلم أعمالكم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل وأخبركم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 فلا تهنوا وتدعوا إلَى السلم وانتم الاعلى فَلَا تهنوا وتدعوا إلَى السلم وانتم الاعلى والله معكم والله معكم ولن يتركم اعمالكم انما الحياه الدنيا لعب ولهو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلُكُمُهَا فَيُحْفِكُمْ وَتَبْخَلُوا وَيُخْرِجَ أَضْغَانَكُمْ هَا أَنتُمْ هَا أُولَاءِ تُدَعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيِّ والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبد القوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.